céu Bi Nuray يا دي يا دي وهديك العمر يا البدر داير في دقايق سيف التاريخه قلت دي تج احمل ولاي باسم الغيره دي دوراد جورح دمائي ما ارضى المدله والحرمات دي لا انوع علمها نهكك يومين انقضى عليا وياك العهاد للابد سوا المنيه جنب عقلي دار والموت بمزارك اذم من حياتي من كل معنى اكبر جرح و المحب عزم و رجوله دمي لك يحق و الجنب هادم متعلم إباعك لط ما في عزاءك تلهمني الإرادة تلهمني